114. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 115. وما رميت إذ رميت ولكن الله رما 116. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا 117. إن الله سميع عليم 118. ذلكم إن الله مُهِلُ كيد الكافرين إن تستفتخوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغنى عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت